فإنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون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 وَمِنْهُم مَ يَسَّمِعُ إلَك وَجَعلنَا عَلَ قُلُ بِهِمْ أَكَِّةً أَ يَفخَهُهُ وَ فيِي آذَانِهِمْ وَقَرَاء وَإ يَرَوكُل ن آيَةِ لَا يُؤمِنُ بِهَا Hatta itha ja'u kayjadilunaka yaqulu alladhina kafar in hadha illa ath-thayr al-awwal wa hum yanhauna 'anhu wa yanawna 'anhu wa in وَلَوْ تَرَ إِذذُوقِف عَلًَاَّ لِ فَقالَاوا يَا لَتَنَا نُ رَدّ وَل نُ كَذذِبَ فَقالوا يََا لَتَنَ نُ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ المُؤْمِن